أنت العليمة بحالي فلا تخير رجائي سألتك العف عني وعن قلوب فقالي يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحالي يا سامعا يا بصيرا أن إم اسم حالي يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحال أنفقته في الخطايا وفي الهوى وظلال يا رب دابي فؤادي من كل داء نضال يا رب يسر حسابي يا رب يحسن ما ولا تخيب رجائي سألتك العف عني وعن ذنوبي فقالي ضيعة الأمر لما ألفقته في المحاني يا سامعا يا بصيرا الامي اسم الله حاني بجاه أكرام عبد عليك في كل حالي عليه ألف صلاة في مثلها بي فقالي يا رب دابي فؤادي من كل داء نضال يا رب يسر حسابي يا رب يحسن ما و انت يا من لي يا من يعترج رجا دم في فلي لا تقسم عني يا مصير رجا عليك سماه حانم انت العليم بحالي فلا تقيم رجاي سألتك العف عني وعند نوبيتك علي لما الفقته في المحاني يا سامعا يا بصيرا الامي اسم الله حاني